وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لا تفسدوا في الارض مرتين لا تفسدوا في الارض مرتين ولا تعلن علموا وان كبير فإذا جاا اوعد اولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا ء ان باءس شديد فجاسوا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 فإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُونَ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيَتَبَارُوا مَا عَلَوْا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي الذين يأقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا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 فَمَحُونَا مَا آيَةَ اللَّيْنِ وَجَعَلْنَا آيَةً نَّهَا لِمُبْصِرَةٍ لِتَبْتَغُ لِتَبْتَغُ فَضْلًا مِن رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ وَكُلَّ شَيْءٍ فَأَصْلَنَا وَتَفْصِيلَ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 من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر آزرة مزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتَرَفِّيَهَا أَمَرْنَا مُتَرَفِّيَهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَا هَذَا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عبادي خبيرا بصيرا من كان يريد العاجل تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جنما يصلىها يصلىها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا وهو مؤمّن لِأُولَائِكَ فَأُولَائِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا كُلًا نُمِدُّهُمْ أُولَائِكَ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وما كان عطاء ربك محظور انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل لا تجعل مع الله إلها آخرة فتقعد مذموما مخلولا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 وإنما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تمددها كل البسط فتقع مدالما محسورا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 فَقَالَ جَعَلْنَا لَهُ وَلِيًّا سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ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 إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها ذلك مما أوحاذ إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصحافكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لا تقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدون إلا نفورا قل لو كان معهم آلية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 وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَمْ عَلَيْهِ أَجْبَارُ النُّفُورَا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِإِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا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 وَإِنْ مِنْ قَرِيَةٍ إلَّا نَحْنُ مُهْلِكُهَا قَبْلَ أَوْمِنْ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعْذِبُهَا أَوْ مُعْذِبُهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْتُورًا وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالآيَاتِ إلَّا أن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 قال اذهب فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُوراً وَاسْتَفْزِزْ مَنْ اسْتَطَاعَتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكُمْ وَشَارِكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدُهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُوراً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 وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا أَفَأَمِنُّوا أَن يَقْصِفَ بِكُمْ جَالِبًا الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِرُوا أم أمنتم أين يعيدكم فيه تارة أخرى؟ فيرسل عليكم قاصفاً فيرسل عليكم قاصفاً من الريح فيخرقكم بما كفرتم ثم لا تجد لكم علينا بني تبيعة.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 ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سديلا وإن كادوا يفتنونك عن الذين أوحين إليك لتفترى علينا غيره وإذا لد خلك خليلا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 فربكم أعلم بمن هو أهدا سبيلا ويسألونك عن روح قل روح من أمر ربي وما أوتتم من العلم إلا قليلا ولئن شئلنا الها بأن النبي الذي أوحينا إليك ثم لا تجد ثم لا تجد لك بني علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل إن جمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلِ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارُ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 إلذئ أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم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 مؤاهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفوا بآتنا وقالوا وقالوا أئداكنا عذابا ورفاتا أيننا لم بعثون خلقا جديدا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 وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَؤَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكْتَبٍ وَلَزَّلْنَا بِهِ وَنَزَّلْنَا مُنْزِلًا قُلْ آمِنُوا بِهِ أَمْ لَا تُؤْمِنُونَ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ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 أولد الله أولاً رحمنا إن يبَتدع فلَهُ الأسماء الحسنا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقول الحمد لله الذي لم يدخل ولده ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له وديم من الذل وَكَبِّرُوا تَكْبِيرًا